وَمَن يَقُولُ مِنكُم نَذِلٌّ وَرَثُوهُ وَطَامِعٌ فَاضِحًا لَّسُئَا أَجْرُهَا مَّا يَنْتَظِرُ தம் ப يا نساء النبي لستنك أعد من النساء إن <تصفيق> تَقَيَّتْ نَفْلًا تَخْبُ الضَّمِّ نَذِلْ قَوْلِ فَيَكُونَ مَعْلَنًا فِي قَلْبِهِ مَوْضِعُ بَأَنَّ بِالْقَوْلِ فَيَقُومُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ وقال نقي بولت كننا ولا تطر